شبكة الذكر الحكيم تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا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 منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأوينه وما يعلم تأويلا إلا الله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 ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ربنا إنك ك جامع الناس اليوم الغيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا تغني لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم مقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهنم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 في ذلك لعبرة لأول الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير مقطورة من الذهب والفضة والخيل المسومه والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا.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 جنات تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ورضوان من اللَّهِ والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا تغفر لنا ذنوبنا تغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين الصابرين والصادقين والقانتين والقانتين والمنفقين, والمنفقين والمستغفرين بالاسحار أستغفر. أستغفر. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط La ilaha illa Allah al-Aziz al-Hakim La ilaha illa Allah al-Aziz al-Hakim La ilaha al-Aziz al-Hakim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 ويقتلون الذين يَأْمُرُونَ بالقسط من الناس فبشروا بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ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 فَلَمَّا وضعتها قَالَتْ رب إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وضعت وَلَيْسَ لَكَ رُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي مريم مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا وَإِنِّي أُعِيدُهَا الشيطان الرجيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك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 انني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطين فانفخ فيه فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله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 ومصدقا لما بين يدي من التَّوْرَاةِ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بِآيَةٍ من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ الشَّعْبَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا زلن توكتب عن الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين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 فمن حاجك فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ العلم فقل تعالوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ فَقُلْتُ ونساءنا ونساءكم أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بِأَنَّا مسلمون يا أَهْلَ الكتاب لم تحاجون في إِبْرَاهِيمَ وما أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إلا من بعده أَفَلَا تعقلون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 وَدَّ الطَّائِرَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهاد وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إِلَّا لمن تبع دينكم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 والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تامنوه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنوه بدينار لا يؤديه اليك الا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 ما كان لبشر ان يؤتيا الله الكتاب والحكمه والنبوة ثم يقول للناس كونوا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق نَبِيًّا لما, لَمَا أَتَيْتُكُم من كِتَابٍ وَحِكْمَةً ثم جاءكم رسول كِتَابٍ لما ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فَأُولَئِكَ هم الفاسقون أَفَغَيْرَ دين الله يبغون وله أَسْلَمَ من في السماوات وَالْأَرْضِ طوعا وكرها وَإِلَيْهِ يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل, من أحدهم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم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 إِنَّ أَوَّلَ بيت مضع للناس الَّذِي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيَاتٌ بينات مقام إِبْرَاهِيمَ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 قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا ان تطيعوا فريقا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هدي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم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 وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إِلَّا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة